وَلَا الْحَاجَّ وَلَا الْقُلَائِدَ وَلَا آمِّينَ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَامَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَلُوا عَلَى الْإِثْمِ الله وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله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 اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشرون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 واذكروا نعمه الله عليكم ونيعته الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا اذ قلتم سمعنا واتعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم قوم على ان لا تعدلوا يعدنوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعمدون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 لا اكثرن عنكم سيئاتكم ولا ادخرن تجري من تحتها الأنهار فمن كثر بعد ذلك منكم فقد ضل سواه السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يخرفون الكلمه عما واضعه ونسوا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 فإن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وربك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 وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ إنما إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ يدك يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ العالمين إني أريد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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لو أن لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَسْتَوُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 وآتيناه الإنجل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا ومهيمنا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعل منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعل لكم أمته واحدة ولكن يبلوكم في ما فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع إهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي يصبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أَفَقُوْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ فُقْهَ الْلِقَوْمِ يُقِنُونَ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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لهم تلاهم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتبع الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون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 لولا ينهأهم الربان الجيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحطة لبئس ما كانوا يسمعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بني يداهم بسوقة لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طضيانا وكفرا وعلقينا بينهم العباوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لك عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل, وعمل صالحا فلا خوف ما عليهم ولا هم يحزنون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 لا تجدن أشد سعدا وللذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم وددا للذين آمنوا الذين ولا تجدن أقربهم قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قصص نبرهبان وأنهم لا يستكبرون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 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أخل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكل مِمَّا ما رزقكم الله حلالا طيبا وتقوا الله وتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 ثم التقوى آمنوا ثم التقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تلوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حين يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ فَتُبْدَلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَرَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ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 ذَٰلِكَ عَدْلٌ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن آنتم ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ تَحْبِسُونَهُ مِّن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن رَّبَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ فَإِنْ وَافِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَأَخْرَانِ يطُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا عَتَدْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتافخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذا تخرج الموتى بإذني وإذا كففت بني إسرائيل عك إذ جئتهم بالبيرات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين